بسم الله الرحمن الرحيم يسروا إخوانكم بتشجيلات دار الحديث الثلاثية للناد أن يقدموا لكم هذا الإخدار وهو أعبارة عن محاضرة السيخ محمد بن إزراهيم المسيح الأفري قبلت ليلة الدمعة الخامس عشر من سوال لعام 1428 من الهجرة وبعده أسئلة قدمت لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن يحيى إبن العليم الحذوري حفظها الله وهي من أهل حضرموت موك والآن أترككم مع المعبادة خلاص رجل <تصفيق> الشيخ الخلد بن إبراهيم يسر وقد تدفن السفريات لقف الزياره فاهلا وسهلا به ودخائر الزياره سواء من فمها او من غيرها حياهم الله جميعا ان شاء الله الان اولى محاضره اخينا الشيخ محمد فضيله الله ويتضمن ان الحمد لله أين هو افتخر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يبن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ققاته ولا تنمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زلجها وفركم هما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي كثاء به والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنا تقول الله واقين قيل خديدا يكفلكم أعمالكم ويرضلكم ذنوبكم ومن يطع الله ربي له فقد فاز خوزا عظيما أن بعد فإن أسبق الحديث كتاب الله تعالى وغيره هذه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة بلادة أخرج الإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام المنافه والإمام أحمد وغيرهم كثيرون من طرق متعددة يصح الحديث لها عن المجيح وارباب المتارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موائضة مليغة وزلت منها الكنيج وزرت منها العيون فقل يا رسول الله كأنها موائضة مودع فأوثن فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيكم تقل الله والسمع والطاعه وإن عبد حدثي وفي رواية وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا عليكم خلت وخله الخلفاء الراشدين المسلمين من بعده عبد عليهم هذه النوائب وياكم محدثات الامور فإن كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وعز صحابته رضي الله عنهم كما يقول الارباب رضي الله عنه موعظه مليغه وهكذا كان صلى الله عليه واله وسلم اضلها الناس وكان سلامه زوانا هذه الموئبة كيف كان أثرها في أفخار رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم خير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجلت منها القلوب وزرخت منها العمون وهكذا يكون حال المؤمن إذا سمع الموعظه كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا قليت عليهم اياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ويقول رب العالمين كما كان هو تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم يقول أيكم جادت هذه إيمانا فأن الذين آمنوا فجادت إيمانا وهم كافرون وأما الذين في قلوبهم ربد فجادت رجسا إلى رجس مناف وهم كافرون فالمؤمنون حق ينبغي أن يكون حريصا على تأثير النواع في قلبه النواع التي تكون حق النواع إن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن يحرق على أن يكون قلبه منها وجلا وان تكون دمعه أن يكون دمعه منها نازلا هذه الموعظه البليغه التي وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون فهنا مما اخبرت لله صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم مودع. فقال يا رسول الله كأنها موعظه مودع فاوثنا فقال صلى الله عليه وعلى وسلم ويطينكم بتقوى الله أو صلى الله عليه وسلم بتقوى الله وفية الله للأولين والآخرين ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وان تقفروا فإلا لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلكت كاعاتك ينعظون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وان تنظر ما قدمت في رب الله ان الله خبير مما تعملون ولا تكونوا كالذين نفس الله فانساهما انسطهم ولا اتهم الفاسقون يا ايها الناس اتقي ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وذك منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وعنتم مسلمون ارطيكم تقو الله والسمع وطاعه أوطاعهم بأصل عظيم من أطول أهل السنة والجماعة لأن أهل السنة والجماعة ما جعله أصل إلا لأنه أصل في حكاظ الله واسدة الله صلى الله عليه وسلم وهو السمع لمن ولهم الله تعالى أمرنا مهما كانوا دائرين أو ظالمين طلعنا أنهم مسلمون يا أيها الذين آمنوا عطيء الله وعطيء الرسول وأولي الأمر منكم فإن تناجعتم في شيء فاردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وعسن تأليلا وفي الصحيحين الحديث ابن عمر رضي الله عنه ما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المرء المسلم استمغوا الطاعة في الأسر واليسم والمنشط والمكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ويقول صلى الله عليه وعلى وسلم كما في الصحيحين من حديث بن عباس من كره من اميره شيئا انت الوخبر فانه من خرج من الفالق القاني شبرا لا تنفك تذوبيه وفي الصحيحين يقول عباده المصابره رضي الله عنه دعى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على من يطاعته الاسر ويخلو ومن كتب للمشاه وعلى اثره علينا وعلى ان لا ننازع الامر اهله الا ان ترى سفرا نواحا عندك فيه من الله برهان وفي القحيح نسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال ان الله يرضى لكم ثلاثه ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتقموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا وان تنافحوا من والله الله امركم ويسره لكم ثلاثه قيل وقال وتفرسوا السؤال واباعة المال وفيكم تقوى الله والسمع والطاعة وإن, وإن, وان كان عبدا حدثي وان كان عبدا حدثي وإن تأمر عليكم عبدا حبثي وفي صحيح البخاري من حديث أنثم رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وعليه وسلم اثمعوا وأطيعوا وإن كان عبدا حبثيا فأن رأسه زبيبا حتى لو خالف أشرت السرعية بكون الإمامة في القريس فإنه تجب له السمء والطاعة فلانا أنه كان متغلبا وكان مسلما وفيكم يكون الله والله والصنع والطاعه وان كان عبدا خلفيا وان تامر او انت امر او عليكم عبد فانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وعلى وسلم وانما صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد اخبر عن هذا الامر الذي لم يقع في زمانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم اطاه الله سبحانه وتعالى عليه وعلمه أنه سيقع في هذه الأمة الامه اختلافا كثيرا من بعده وها نحن قد اثنا اكثر من 14 قرنا بعد عفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأينا الاختلاف الكثير في أحوال المسلمين في اشكالهم في اخوانهم. في عقائدهم ومبادئهم. اترك المسلمون كما اترك اليهود والنصارى من قبل بل كانت فرقة المسلمين زائدة. اتركت اليهود الى 71 فرقة. الى 72 فرقة. واستركت هذه الامة الى 73 فرقة. بلنهم من يعيش منكم من من, من كان في حديث التفقه في كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت عن مخافة أن يدلني. قال الله إنا في الله بهذا الخير. بعد هذا الخير من الشر قال نعم. بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. قلت قال قوم يعبدون غير دليل يعرف منهم ما هذا الخير من شر؟ صلى الله عليه وسلم على جهنم. من قلت في يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم هم من جِبَتِنا ويتكلمون بألسنتنا هم من, من جِبَتِنا ويتكلمون بألسنتنا في هذا الزمان الذي انقسم فيه من عالم الحق عند كثير من الناس وصار كثير من من ينتمي إلى الإسلام يجبر بالكفر الصراخ والشرك بالكسر البلاخ لله إلى إلى زرائجون صار كثير من دعاة الحزبيه يرون الدعوة إلى الدين الحق تفرقه للامه اذا بهم شعروا او لم يشعروا يريدون ان يخلقوا معالم الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى وسلم من اجل الدفاع عن فرقهم ومن اجل الدفاع عن اقدامهم ومن اجل الدفاع عن اشخاصهم والا لله وانا اليه راجعون والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد اخبر بهذا الاختلاف و بغربة بغربه الحق في, في, في, في ما يكون بعده صلى الله عليه وسلم مع اقتراب اخر الزمان فيقول صلى الله عليه عليه وسلم بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فتوبا للغرباء كما في صحيح مثل من حديث ابي هريرة الامام الايزائي رحمه الله تعالى يقول اما انه لا يذهب الاسلام ولا في تفكير هذا الحديث اما انه لا يذهب الاسلام ولا يذهب السنة. حتى لا يبقى منهم في الا الرجل والرجلان لا أخرج للتأي من سلام ينسى بن عبيد رحمه الله أنه قال رحمه الله ليس سيء اغرب من السنه وأغرب منها من يعرفها وأخرج للتأي وغيره أيضا من سلام الحسن البطري رحمه الله تعالى أنه قال ترفقوا يا أهل أقل الناس الحسن الذي مات بعد عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الناس فكيف ترى الامر في هذا الزمان? اقول هذا لماذا? لأن هذا الاختلاف الكثير الذي ذكره صلى الله عليه وعلى ليسلم وترى الى انه واقع في الامه لم يكفث اليه كثير من الناس ولا اتكلم عن عوام الناس وعامة الناس يدهنائهم لما اتكلم عن من يجعب انه إلى الله. فاذا ببعض من يطرحوا بان الامة الان على خير. وبعضهم طرحا هذا قبل ايام قال ان الامة بعد نحو خمسين وعشرين سنة ستتسلم او ستمدع في تسلم قيادة الامة ثم بعد خمسين سنة ستتسلم قيادة العالم. كاملة هكذا يتكلم وكأن المسلمين اخوالهم قد انسلحت وكأن المسلمين يسهمون السنة كما طرح بعضهم فقال الحمد لله المسلمون ويكتب جميع المسلمين ويحمون السنة هكذا لا يشعرون بحقيقة الاقتلاف الكثير الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الامة الإسلامية على خانها الذي نراه الان هي على خير ولكانت الامة الإسلامية بحالتها هذه تطبق الإسلام كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فإن هذا يؤدي إلى التسكيك في حقية دين الإسلام نفسه الإسلام حق وأنتم تطبقونه حقه اذا هو الذي جنب لكم ما أنتم فيه من الذله والتقهر والهوان والتخلف إلى آخره ولكن مشكلتنا نحن المسلمين هو البعد عن كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحوال هذه الاحوال التي اشار اليها صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فترى اختلافا كثيرا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات وما ترك شيئا من الخير الا ودلنا عليه وما ترك شيئا من الشر الا وحذرنا منه ارسلنا الى ما نعتقم به ونرتكب اليه ونلجا اليه اذ لاذل اختلاف الكثير فقال صلوات الله وسلامه عليه وانهم من يعيش منكم كتير اختلافا كثيرا فعليكم خنة خلفاء الراسدين المهديين من بعد عبوا عليها بالنواجد وفي رواية بها وعبوا عليها بالنواجد لانك مفردة انت تصدست بها تصدقا عادية وانما انت عب عليها لا للأضراس المقدمه انما بالنوازل. هذا من صلى الله عليه وسلم بيان للحال التي ينبغي ان يكون عليه المسلم في سبة تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفتك التعاليم كما يفهم كثير من أجيال السلفية في الشرق والغرب ان تفتيه لإظهار بعض السعائر السلبية وبعض المضاد الدينية إنما حقيقتها ان تلكزم من هذا السنة النبوية وتتمسك به علما وعملا واعتقادا وهذه هي السنة التي قصدها السلف الصالح في الآثار التي ذكرتها انت وهذا هو المعنى الذي يقصد لما نقول اهل السنة الناس عندنا في نفس عندهم اهل السنة او السنين هو الذي يعطي لحيته فما كان معتقد اثناء ما كان فهمه اذا اعطيت لحيتك فانت سنين وعند بعض من يلتحون فانت سني وسلفي لا داعية الى الله وانا لله وانا وإن الى زراج تجدون ان مصر يعني طبعا مع كثره عدد السكان تجدونها ابصر بلد في العالم يخرج الدعاه ويخرج الاخرطة ومع ذلك كل من اراجك هو يستطيع كل من راجع أن يتكلم وأن يتكلم الكل المجال وفقه الله وخسوة الله سبحانه وتعالى الله أعلم بها كيف حالها في قلوبهم وإن الله وإن أليه وإن وإن راجعون وإنهم أن يعتمينكم فترة اختلافا فعليكم سنة وثنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبدوا عليها بالنواجب وإياكم ومخدفات الأمور فإن كل مخدفة بدعة وكل بدعة ملالة والحديث فيه جمل يطول الكلام عليها فذلك الحفظ ما ذكرت والحمد الله سبحانه وتعالى ان وفقني وان يكرمني وان انعم علي هذه النعمه العظيمه بزياره هذا المكان في هذه البلاد المباركه التي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركه اللهم بارك لنا في ثامنا وفي يمننا قال قالوا فلنذار رسول الله اللهم بارك لنا في سامنا وفي يمننا قالوا فلنذار رسول الله اللهم بارك لنا في ثامنا قالوا ويامن قالوا فلنذار رسول الله قال من البلاد الى الفكر من طرق اصل قرن الشيطان من في بلاد الجزيره العراقي هذه البلاد المباركه التي لقينا فيها اننا ان الينا في قلوبا وانهم افئده والله هذه حقيقه يعني لا لا اقولها متبادله لليمنيين ولكن هذا الذي رايناه خاصه خاصة بل ان فئت فخصها في خطه وواضحه التخطيط اهل السنه والجماعه الذين هم حقيقه او الذين من حقيقه هذا اللين وهاتل كالرقه الحمد لله والله نعمه عظيمه يعني انا الان اشعر كاني احلم يعني انا لا يعني أنا لا هذا انا لا ادري والله يعني انا احلم الان في حقيقه والله نعمه والله لا تصدقون يعني قدر سعادتي بوجودي في هذا المكان الذي أقع يعني اقام عليه واقامه وجعله منارة للمتجنين من اهل السنة والجماعة في العالم كله الشيخ مقبل الوادي ايو رحمه الله تعالى ويسر الله تعالى لنا لقاء خليفته الشيخ العلامة الناطح الامين الشيخ يحيم عليه الحجوري حضره الله تعالى ورعاه وجعله سوكة في حلوق اهل البدع والاهواء ونكنا الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا وليه على الحق والهدا و ان يعيذنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم تهين كلمة طيبة طيبة من أخينا الشيخ محمد حفظه الله وإخواني زوار معهما في ليء بأحد أحدهم أن يقرأها يتفضل وإلا نأخذ درفنا كما يحبهم يكون الضيار من الحور موت أصحاب واضح الوركة هذه في تكرر وبعدها ليس مكرر في حد علمي انت الطيب إن شاء الله جمعون جمعين فرق جنعين. هنا اختتر فهله إن شاء الله لعلا يبقى لوحي يستطيع فضع الوقت وإخوة الذين كانوا طلابا للشيخ محمد بن النقر ويحبون أن معه معهم إن شاء الله بعد العشاء يسألون عن أحوال مصريين هناك وما قد يعني ماذا وهو عرف بهم إزاكم الله خيرا يعني يحضرون معه إن شاء الله ويفيدهم بما أعلمهم هناك تسمح لله أننا مستريح ومتلحف أن نسمع بمن يدعو إلى السلفية في أي بلدان الله واقعة. فبلدان من بلدان تطوى الى الدعاه السلفيين من يفهم عن دين الله فاغيا نقيا بلا بدعه ولا غلو ولا افراط ولا تفريق وكذلك يرى بعيدا عن التحذر وعن الفتن مع الاقبال على العلم الاقبال على السنه استقبال الخير حتى للعذابه حتى لذكر الله عز وجل